و ا ل أ ن ع ا م خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ت أ ك ل و ن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أ ف ق ا لكم إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق ا ل أ ن ف س ان ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر, شراب ومنه شجر فيه تسيم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 م و م ي ع ق ل و ن و م ا ذرأ ل ك م ف ي ل ل أ ل و م ا ل ا س ل ق و م ي ذ ك ر و ن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 والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا ي خ ل ق أ افلا تذكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى أ الله, الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب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 أ ع ل ى الكافرين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمي أ ن ف س ه م ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاه الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم د خ ل و ا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون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 ف أ ص ا ب ه م سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آ ب ا ؤ ن ا ولا حرمنا من دونه من شيء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 ويجعلون لله ما يكرهون وقصف أ ل س ن ت ه م لكذب ان لهم الحسنى لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أ ل ي م وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه ة إلا لتبين ل م الذي اختلفوا فيه وهدى ر ح م ة ل ق و م م ي ؤ ن و ن و ا ل ل ه أ ن ز ل من ا ل س م ماء ا ء فأحيى ب ه ا ل أ ر ض بعد موتها إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ة ل ق و م يسمعون وإن لكم في لكم وإن ا ل أ م ا م لعبرة ن س ق ي ك م ي ه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 ر موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه والله جعل لكم من انفسكم أ ز و ا ج ا وجعل لكم من أ ز و ا ج ك م بنين وحفده ورزقكم, ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 إن في ذلك لآيات ذلك ل ق و م ي ؤ م ن و ن و ا ل ل ه ج ع ل لكم م ن بيوتكم س ك ن و ج ع ل ل ك م من ج ل و د ا ل أ ع ا بيوتا ج ع ل ل ك م ي ه ا لفضيله أ ع ا و ا ل د ك ت و ي و محمد م ومن راتب ا ر ه ا وأشعارها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 وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم ُُِ نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين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 واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء, هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك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 زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أ م ة شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م وجئنا بك شهيدا على هؤلاء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 ولا تنقضوا ا ل أ ي م ا ن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إ ن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد ق و ة أ ن ك ا ف ا تتخذون أ ي م ا ن ك م تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون أ م ة هي أ ر ب ا ب أ م ه إ ن م ا يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون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 إ ن م ا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله و أ و ل ئ ك هم الكاذبون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 م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 واشكروا ن ع م ة الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به فمن ي ض ط ر غير باغ ولا عاد ف إ ن الله غفور رحيم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 موسوعه بعد ل ا إن ربك من ربك ب د ا ل ن إ ب ر ا ه ي م أمة كان قانتا للعلوم ه ح ن ل يكن من ا ل م ش ش ر ك ي ن ا ك ر ا ل أ ن ع م ه